بسم الله الرحمن الرحيم سأل صائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تقول السماء Nous ventons Ew. لَمُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ Aymal الجِمَعِ الجِمْرَوُنَ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَتِهِمْ كفي جنات مكرمون أن يدخل جنة نعيم كلا إنا ستايلاق يومهم الذي يوعدون يوم يفقرون من مز الأجداف سرا كأنهم إلى صبي في ظل خشعة